واصلقنا على الذنوب واصلقنا على المعاطم واصلقنا على الكبرى وجميع الذنوب وجميع المعاطم وجميع الانتقاوات العزلي فهي دون النظر والصفر أكبر،, أكبر. في في في هذا عن تعالى. ومن من بلغة تسلوب، وما بلغ ما من بلغة فشية المعطى. نحن نتكلم هذا كذا، لحتى عن الصورة العامة. ومن يود الله سلته، فليسلم كذا للوالي. صفائح كبيرة، وأعظم هو على خير. فلما انه لم ينحرم منه الفسح، فلما أنو لم ينحرم منه، وهذا من اجل ومن عظم رأيه في من فتوفيت عندما أعظم الشكمات. كما في قصة خاصة البطاقة فهنا ان التوحيد لن ينفرق فهنا ان هذا القلب لن يسطلع الشركة للأدمر والكفرة فإذا دخلوا الشركة للأدمر والكفرة الأزبر هل تمتعوا اي حاكنة ومعظمة تطيخ جميع الشترات بشانب الشركة كما تطيخ جميع السيئات والجنوب والمعاصرة أجم الله بشانب التوحيد وهذا من قواعد قوائل اهل المراد ان البنود للمعاصرة نعم لنا مطيبة ومطبون والسف ولكن المطيبة الاوفر او النطيبة الكامل هو لمن هو الشرك الاسبار المطيبة من ما قلناه بقول تعالى فأولاك هم الكاثرون بان هذا التركيب الذي جاء بسيجة الكلام بالمكتدأ معرف والصبر معرف تقول هذا كلام ولئك معرف والظائلون معرف أولئك معروف والكذب والكذبون هذه واحدة جميل ما قمنا حول إنسان جميل خاص بين قولي على أولئك هم الكذب هم ذكرت بين المكره وبين الصبر كذلك هنا هم دخلت بين أولئك وبين المقربون وذكرت بين أولئك وبين الكذب سأثبت نفس ما أثبتته قولي هم الكذب أثبتت إيه هؤلاء هم هم المكذبون في هم حق من نادي من غيرين بتقول لي ومنهم المتقون بالذم الذي لو شاركوا احد في هذا الضم في حقيقه كامله انت رايت اكثر منهم اصحاب ذوق المواقف كده ممكن لو ما فهمنا الظلم وما استفدنا الا انهم باين متقين ايه هم بس ولا يجري ولا يجري على الله هذا المتناقض ولا يجري هذا القول لان تفرق لان تظن نهاية وان تقول الأفضل لان تفرق هنا والصص لا يجل إلا على أصول الهدف إلا على أصول حوالي لان ترشيب اللغوي بيكيش الأعيخ وليتهم الظلمون وليتهم تذكر في إيه؟ أنهم بالضم بالظلم من ناتبك وأنهم يختصون بالفرق وأحقوا من ناتبك فهذا حكم في المرتاجة الكبيرة بإيه؟ تركوز جداد وقلنا الوضونا هنا والسط هنا وابدون الازرب والسط الازرب بناء على تكتيب الكلمة الذي ذكرنا كلامنا عن علم شيء ويجريت معناه ايه هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء المستطرة والدون ورحبهم ناسده وهؤلاء المستطرون للسطر ورحبهم ذاتي ايه سأرى حب الله تلكم في لها في ده فيجري هذا على اخوان على اخوان خوان فيضمح الذي يكون بالتأويل في تلك الايات وقع وقعات التماث فيجمع في اذن الله في وجهة بينا بيديد هذا امره واضح وضيح كذلك جبت هذا القول بدلاله اخرى وبصعيده اخرى عند اهل اللغة اهل اللغة يقولون يقولون يقولون اذا استحد المسند اليه استحد المسند اليه استحد المسند اليه يستحض المسند. يستحض المسند. وتعدد وتغير المسند اذا عدد الخبر ألا هذا يعني ان المسألة تغير؟ أنظر تلك من لم يحكم من أنزل الله فوليتهم الكاتبون من لم من الله من. ومن لم يحكم من أنزل الله فوليتهم الرايمون ومن لم يحكم من أنزل الله فوليتهم الفاتحون. المسألة هنا تغير عن السابق. لا تكذبوا. المسألة السابقة ساذجة. تغير فقط ملة الخضر مرة الكاتبون ومرة الرايمون ومرة الفاتحون. لو كنا من لو كنا عمر صالح عمر عادي عمر الصبي طيب هل حرف مباشرة إلى أن هذه أصوات الثلاث عاد قطين ترجع إلى أصوات الثلاث أن إلى مرض واحد مرض واحد وأنزلت الله ودي وهذا مثلا لا فيها أحد من هذه اللغة إذا تحد المسلم إليه إذا تحد المسلم وتعبد خضر وتعبد إذا تحد هذا على من واحد مسلم واحد جئنا على مثابين واحد إذا قلت إثنان صالح عادل إثنان صحي من هلك لم تغير أن ثالث ثالث مخلص وهذا هو يعني شيء قولي تعالى ومن لم يحكم عند الله طول أيامهم و من لم يحكم من عند الله طول أيامهم هم ومن لم عند الله طول أيامهم أنفسهم فاستحذ في تلك الجمل الثلاث قولي تعالى ومن لم عند الله ومن لم عند الله ومن لم مرة كثرون ومرة قارون ومرة أتفلون. هل يكون عاقل ان هذه موجود ثلاث ترجع الى موجود ثلاث أم إلى موجود واحد أو موجود واحد الذي تغير منه في جسده لو فقح فأنت واحد عبد الله مثلا عبد واحد واحد نقص شيئا في ثلاث فقح وأكثر وقل هذا ما لنا تغير من نوبات ما لا على تلك كان تغير ولم يعترف من أحدهم جاء، ورأنا كم ذلك، ثم نقول، إذا تبين، وإذا، ولم يسبق، كان رجوع أو ما ذلك، ثم، وإذا، ثم، في في ثم لذلك لذلك النغة النسيذة صيغة سياح مكان آية صريحة من جنة الحكومة معنية كيف أن بناء برغم لهذه الآية لم يكتف فقط عند إصبات الشخص الأولى بآلات المجتمين ذهب إلى إصبات أنهم مخصون من وهو قديم من قديمه ومستاهر الحديث عن جون مع محيظة لما ذلك السفل والسفل والسفل والسفل وكان حول الهارة الحياة وتكلمنا وقلنا ان تلك الثلالة ظاهرة في السياق يدور في اربعة محاول وفي النقر كانت مذكرة وفاة تألوه الشعر المواردين على بسم الله المصدرين على أعجاب وتكلمنا فيه من الله حبيب. ثم تكلمنا بالفاة في النقوة والثاني وكانت الضوء في, في إثباثي المجبهة هي الخصوص لما الله هي من المتكذات والسراز العقاسيية التي لا تجد لا تغير في أي يوم من تلك الأيام التي غفرت لأبيه وترغب له باللذة آدم أن محمد صلى الله عليه وسلم جميع رحابة ذلك الإسرار الذي كارث النيات حوله قضية حاسمة من النعم وذلك اقترنا الاجناع عن الوحيد الذي يتقرنا في السنة المثالية عن ان الذي يكتر من امره الذي يكتر على سنة الله و وكاله يتقر على الاجتاءة المثال ثم سرعنا في الحديث عن الوحيد ذلك الذي اتباض الله سبحانه وتعالى يجب ان الوحيد على وكنا ولذلك ألقى الثلاثي السبب فتمنوا لذة الحلال لم يكن ياخن ياخن لم يعش في سياق واحد وإنما جاء قط إلى فقط في دي في واحد في واحد ولذلك في قوله تعالى من لم يحكم بذمة الله ولا يعلم السبب وقلنا قوله تعالى أن من عند الله فأولائك من قرآنون ثم تعالى أن من يحكم من نجي الله فأولائك من قرآنون وقلنا أننا لا نميز مثيلا لهذا انتقال في لقضية رسيحة مما في القرآن السريع لأننا تطردت قوية الحكمية بهذا في الحكمي بكثير ومجدد وحرورها وليكثير عن جين عندي. فالمسألة ستتكسر فكأن كمسة الأيال الثلاث ستتكسر كماس وثناجي في الآثار لأن هؤلاء الحوم لن يخصر فقط إنما غلغوا في الكثير والرجة الغاية والصورة المسألة فلن تكسر مجرد لأننا خطرون من ربك وبالتالي المسألات السهلة لأن اكتبال حراء الله تلك الأعوام والأعوام علوم في الأرض علوم. وتجبن على عباد الله وفوق ذلك ومن قبله تغيان على حق الله الذي أفرد نفسه وقص دون خلطه بالتشريع والحفل منه ولذلك جاءت تلك الأولاد السلاح بعضها فالسلاح بعض تفترى كأنها في وكأنها السجد. وكأنها في القوارع في هذه السلوطة في هذه السلوطة من الضغار كثيرا وقلنا أن بعض الناس جاهزوا تحريصا وقويدا لأن الظلم المشهور في تلك الآية وفي غارب الصفقة في الآية الثالثة مراد بهم الظلم والقطعة للجسر الأطوال أن هذا القول علي عن الجليل هو علي من أي علامات والمراض الصحة والطار وهذا القول يعني تماماً في الغارب الصفقة الغاربة في الآية الثالثة هو الخبر لا يختلف عن قبل أول ولو في شارة واحدة وفرعنا في رب هذه المقولة لأن الظلم والخبر وراغينا الظلم أخر وقلنا أولا أن هذا التأليل مخالف لظاهر المقبل مخالف لظاهر هذه كنا نعلم من أجل للتفكير من من من في من الرحمن التصيف التصيف اللي بيجي على وجهه هو اثبات في كل موارد الالهه انا كنا أن هذا القول يطابق الجزء الثالث يطابق ما هو قدام اكثر في الكلام ده جميل من ضي الغم والفك وتذكرنا كلاما انك ارسلت الجماعه في القديم وفي الحديث في, في, في ذكري أن الظلم والفتق إذا أطلقه يرى بذيئنا الأكبر المخرج من المينة وهي قاعدة كذلك من أمسى قواعد لمنهج تسلقه في تسلقه إنما أطلقه الشارع ليس الأحد المتائم المكان أن يقيده بمحض تأمير من عند نفسه فذكرنا كلامة نفسر معالي لإخبار هذه المساعدة كنا أن هذا القول مربوض كذلك من رجل الواقع وهو كذلك اللغة دلالة اللغة فالظل المذكور في تلك الآية ورد معرفة عن المحكرة ورد معرفة مثل ذكرنا من قبل تلك الفائدة التي ذكرها على ابراحض من العلم على أحسين هي في إسلام المقين وحبين أن الاسم لكذلك لما أقول أن الاسم إذا ورد معرفة فإنما يفيد. بثبات حقيقته الكامل والظلم المسطور في تلك الآية وراد به الظلم الكامل ولا أحد يناجح أن الظلم الكامل لا يوجد إلا الكفل لا يوجد في التباير ولا يوجد في المعاصي ولا يوجد في تنودي مهما بلغت من مخدره إلا على أصول الثوالث فذلك الفص المسطور في الآية الثالثة غرض معظفا غيره المسطور لما يفيد الظبات حقيقة الحقيقة المطلقة لهذا المسمى الذي هو مصر كذلك جلالة اللغة جاء في الوجه الأخر وهو أن نفس الجناء اللعوي الوارث في قوله أعلى فأولئك هم الكاثرون هو بنفسه ودعين الوارث في قوله أعلى فأولئك هم أجمال في قوله أعلى فأولئك هم نفسهم نحن ذكرنا كلام عن العلم وما يشيده هذا وما تشيده وما تثبته هذه الصورة لأنها تثبت تفرض هؤلاء بالكفر. وتثبت تطرب هؤلاء بالجنة. وتثبت تطرب هؤلاء بالكفر. وتثبت انهم مخصونا بالجنة وحق الناس به. وكذلك مخصونا بالكفر وحق الناس به. هو تعريف فوق تعريف فوق تعريس. بالاضافة لان الظلم والكفر مراد منهم حقيقة الكاملة وغادته القصوى والطورة المثلى التي يوجد فيها الزلم ويوجد فيها الفتة وتكلم ان الذنوب والمعاص والشبع وان كان نعم من ذلك الزلم والفتة إلا أن أبدا لا تمثل الصورة الكاملة للظلم أو تمثل الصورة الكاملة للفتة الذي يمثل الصورة الكاملة للظلم والفتة إنما هو على طبق الأكبر المصري في ولا يرغب في هذه القاعدة ما الا السوالف الذي يقول بأن الزلمة والفتة والوربان في هذه الآية مرادوا بهما في الظلم الأطباء في الفصل الأكبر كأنه بذلك ما ذهد إليه الفوارج من أن المتكب الكبيرة طالب مناري جهني فيقع في الصناقب البين فيكون له حظ من جدع المجاة بالإضافة إلى حظ واسر من جدع الثوارج وهذا يقاض الضبانين بكل من عمد بالتأويل والتحريف في كتاب الله فلازم من حكمة من يقع في الصناقب في الحبيب. كذلك جكرنا وجه اثر ايضا مفيده لنا جلالة اللغة التي جاءت بها جاء تلك الاية هو ان المثلج اليك او المثلج اذا اتخذت وتغير المثلج اي تغير الطوضة فهل هذا معناه ان المثلج تغير ام ان معناه انها او طوار جديدة اجريتك لهذا المثلج وذكرنا ذلك مثلا واضحا لو كنا عمر صالح عمر عادل عمر طبيب تغير الخبر هنا في هذه الجمل الثلاث. هل معناه ان الشخص قد تغير؟ فالشخص واحد ولكن الاوصاف تتعدد. وهذا ما يجيده كلام رهي اللغة حافظة في هذه المحألة ان المسند اليه المستدح اذا استحدى ولم يتغير غير المسند او غير الخضر فهذه انما اوصاف جديدة تترى وتحل بالاضافة لنصر يجب ضافع الجديد الذي مصرر به المنسدق ليس هناك عاصف او كله ادنى علم يحمل ذلك على تعجز المنسدق فالمنسدق ثابت من في محله وانما التغيير هو من باب تعجز التي يتم حق بذلك المنسدق كذلك الوجه السابع الذي نعود به هذه ان كان ظاهرة الضحف ان هذا هو لكم لما ورد عن الصحابة في ذكر أسداد النجوم هذا الأمر خطرنا فيه وبرطرنا نواياك المتعجلة في هذه الآيات فالصحابة واحد من الصحابة والسرام وفيهم ابن عبدالد ابن عبدالد ذكرى لنا السببين ورد سببين كان عريضا على نماذج من أوراق صبار كمان، أن ذيل الذكر وذيل الذكر الأول، في قصة إسلامي أن يميل زي زناة. كذلك كانت الأضنة أول في الثاني، في في فانك اذا ميت فانك ستعود الى موت ابي يحمل على القبر سننزل على القبر حتى حجم الاجرام ناقل فكن يودع عودكم سننال ان توصل ان ابدا حاولوا قامت في قبر وكان لنا ان تشك ايات كثر هل بكروا لنا ان حولات عاد ومن لم يخشى ان ما حولاتهم كافرون <تصفيق> في حالة ومن لا من الله وولاءكم ولا موت في حالة أخرى ومن لا لكم من الله في حالة مختلفة هل ظهرنا ولو بسم الله ولو بقول من لا تسب قونس لن هذا الأمر إنما حب كلهم على أن تلك الآيات إنما أنجز الإنجيل لأهل الشام ماذا ما في الكتاب قط البر وأن في تلك الآيات وصل البر وأن كل في ذلك اركو ممكن ان نكون ان القول بان مجموعه هنا ضمن الاطر والشطه هنا او الشطه اطلب منكم بضياق الايات طارق السياق ان ايات كلها قوله كان مكتوله وهي قد تحددات كبيره وان ليست قضيه حلال من وليس بينهما واصطح في هذا المقام هذه في هذا المقام وليس بينهما واصطح في هذا المقام الذي حس في شر وقد حاجة في والذي يعدل عن شر الله ربنا عندنا في شر فرنا يحب من فقد وقد حاجة في شر الله هذا أمر صار معنا لذلك في, المنزل في, المنزل في, المنزل في, المنزل في المنزل. هذه هي يقول لأن هنا هنا كأنه في البدء أن كوفة وكوفة الأذن يقول أن الجملة هنا والجمل أزرق والكوفة هنا والكوفة الأزرق هي أن نوعين كلامه بأنه قادم بالطراز بكل البناء وعدم أنك في الآيات ما أطوف في في كوف على الكفر الأذن. ثم ترجع في حب وتتحدث عن كوف انا أنا أقدر عليه هذا تناقض طرط يتنجح على الإنسان. قطنا مع بعض العالمين سبحانه. وصعب. لماذا فتنك الايات الثلاث ومن لم يحكم من ذا الله ومن لم يكافرون فأولئك مبغرقون فأولئك هم الفستقود تعود لمن ومن لم يحكم من ذا الله فأولئك هالإسم الشراء يرجع الى من يرجع الى هولا اليهود الذين حرصوا حقنا الله من الواجه الى التحميل والجذرة الاجهة فأولئك إسم الشراء يعود مباشرة على اللحة. إيه أنا أولئك الذين تلذتوا بهذا الشكل. كان يوقد ويتصوّق أن الله جل يصفهم مرة بالقطب الأكبر ثم يصفهم بالقطب الأصغر ثم يصفهم بالقطب الأكبر. هذا صحيح أن لا يتناقض. قد ينزع عنه الإنسان العادي فضلا عن رب العالمين. حيث نشارة كما خنت ذلك في الآيات الثلاث فوَلَيْتَ فَوَلَيْتَ فَوَلَيْتَ يرجع إلى من يرجع ويعود ابتداءا الى هؤلاء اليهود الذين غيروا قطبة الله من الرجْم إلى التجليّة والجلّ والتحمين. فاستطاع الله ذلك ثم اضافة الى ذلك الوصف وصفاً اخر بالظلم ثم اضافة الى هذين الوصفين وصفاً ثالثا بهيه بالفضل تصوى خوطر مركب يترى بعضه خوطة بعض هذا ظاهر لمن انتقى وتدبر يقول في بكتاب المتراج الميروس كما ذكره الفكتاني في نسلحة آية الاسلام في الصفقة 124 يقول فكل من يحكم بما جاء من عند الله ورسوله كل من لن يحكم بما جاء يعيب الله ورافينه. كام ولاة في هذه الأوصاق الثلاثة الكفر والظلم والفسق. هل غاجب هنا بعض فقال كفر من يهاجد طائفة والكفر من هذا والظلم من هذا هل فعل ذلك؟ وانما ماذا قال؟ قال الأوصاق الثلاثة ففعل بموضوع واحد وهو هؤلاء الذين غيروا خطم الله واتتدلوه بأحيان البشر. ولن يكن هذا فقط وانما قال كام ولاة هذا كملت في هذه الأوصار هذه فما معنى كملت اي حاجوا بالنصيب الاوفر والقص الكامل من القفل فهم الكفار على التحقيق وكذلك حاجوا بالنصيب الاوفر والقص الكامل من الظلم فهم الظالمون على التحقيق فلو كان هناك ظالمون اخرون الا ان هولئ جادوا في الظلم حتى حاجوا منه على الدرجة الكاملة فلو فرض ان هذا الظلم من الدرجة وشاركهم الظالمون اخرون فكان لهؤلاء سنتين او ستين او سبعين فهؤلاء قد حازوا على المئة كاملة بمصد كتاب الله فأولئك هم الظالمون تعريف خلقة تعريف خلقة تعريف بالاضافة الى المعرف يقول الرجل فقد كملت فيه هذه الاوصار ليس فقط استحق الحكم بالخصر والظلم والخصر لا هذه مشألة انتهنا منها استحق الحكم بالخصر والظلم والخصر بالاضافة الى تسرده لتلك الاوصار في درجاتها الكاملة في بقراجتها الكاملة وقراطها المثلة الحقيقية فقد كمل فيه هذه الأوصاف الثلاثة الكفر والجول والفصر كذلك يقول الزركفي مثلابه المشهور البرهان في ذكره أحمد بن عبد في الخواري مضيئة صفحة الرجاع الثلاثين يقول الزركفي بقوله تعالى فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الضالدون فأولئك هم الفاسقون. قال الكافر والظالم والخاسق تولها بمعنى واحد قالوا الزفق الكافر والظالم والخاسق كلها بمعنى واحد وهو الكفر وهو الكفر من قال عبر عنه كمارجل أخي عبر عنه بألفاظ مختلفة مرة بالكفر ومرة بالظلم ومرة بالكفر عبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الخائدة واجتناد ثور الاستقرار هي بمشان قوارع وقوارع وطمواط وشود سوف اولاي المدينة بلغوا الظروة بالعلوي والتجبر والفيان على حق الله سبحانه وتعالى اعبر عنه بالفاظ مختلفة لزيادة الفائدة وتمشرح التاتي معنى كلام سيد رحمه الله مراد بالفائدة من تغيير او من تغيير الوسط بالكفر لماذا الله عبر في الآية الولاد وكفري وفي الآية الثانية للظلمي وفي الآية الثالثة بالفكتات معنا كلام نفيذ للسيد رحمه الله عدر بألفاظ مختلفة للجلازة للفائدة واجتماعات دور التفاعل وكلام الرجل يطرح بأن الكفرة والظلمة والفتقة في تلك الآيات يراد به معنا واحد والكفرة الأكبر المخرج من الله أقول الشيء رحمه الله المجال الثاني صح السنة من قبلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون يقول والتعبير عام. والتعبير عام وهذا هذه أشره شرحناها من قبل في قويد تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وشرحنا أن من هنا جاء عامة مطلقة. بأعماه فكمل وتضمن كل من يقعد هالشالة آل التي لبّت بها اليهود. فكل من شارك في هذا الوقت يصدق عليه ويتنزل هذا الحكم إلى يوم القيامة. يقول سيد التعبير عام. ليس هناك ما يقصّ. ليس هناك ما. يخصفه. ولكن الوصف الجديد هنا. هناك وصف جديد. هل حالة جديدة أم وصف جديد؟ الحالة هذه هي التعبير والتدليل شرائع الله. وإنما لضخم. وعظم هذه الكالة جادت بإيه الأنصار على صاحبها وعلى الفائلات يقول ولكن الوصف الجديد هنا هو الظالم وهذا الوصف الجديد لا يعني أنها حالة أخرى غيرا التي سبق الوصف فيها بالكفر إذن أنا جالك أبدا أن نقول أن تلك الأنصار على حالة ثانية إلا من في مستاذ الله كما قال ابن القرم فهو على الله سبحانه وتعالى يقول وإنما يعني لا يعني أنها حالة أخرى غير التي سبق الوفد فيها بالكفر وإنما يعني إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله فالمسألة فاستحق التنزل على الرؤوسين كما كنا في الفوارع إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر الفائدة الفائدة من تنوع العبارة من عند الحكيم العليم لما عبر مرة بالكفر وعبر مرة سبحانه تعالى بالظلم وفي السريح تعبر به يقول سيد رحمه الله التعب من هذا التغيير في التعبير يقول هو كافر في الآية الاولى باعتباره رافضا لألوهية الله سبحانه واقتصافه بالتشريع لعباده وبالدعائه هو حق الألوهية هذا الحاكم الذي يتقى وتجبر وعلى في أرض الله تعالى عباد الله جهاد ان شاء التشريع الناس ما للا نأذن به اللهدالسحران ادعى لنفسي حقه الأرهية ونازع الله سبحانه وتعالى في أخصي قصع ووهذا المعنى شرحناه بالتفصيل في معرض حديثنا عن ملجأة حكمية من التوحيد بقيتون هذا الكلام ؟ شرحناه بداية عن ملجأة حكمية من توحيد الربوبية وعن ملجأة حكمية من توحيد الأرهية وعن ملجأة حكمية من توحيد الأثناء البسوء ومن قبلهم شرحناه امارة حديثنا عن منذات الحقيقية من مضيون في شهادة صحيح؟ ودكرنا هذا الكلام بالتبصيد يقول سيد سلوكاتهم جاستداري راقضا بألوهية الله سبحانه واقتصافي بالتشريع لعباده ورأينا ان فترة العالم كان من هذا الباب وان في كان ان الله سبحانه وتعالى حقه وان موسى رثوم عند الله عز وجل. وجه حد يجاوز سيطنتها. ولكن ادعى لنفسه حق التشريع وان لو السلطان المفرد ابناته في ارضه التي زعم ابناه لكم قاصل له من هذا الباب كان كفر هؤلاء الحكام فشاركوا سرعون في نفس قولة فقالوا بلسان الحال وان كان بعضهم صرح داع بلسان المقال انا ربكم ادعى رافضاً لأولوهية الله سبحانه واستطافه بالتحريع الإرهادي وبالدعاء هو حق الأولوهية أظلم الغلم هذا بجم واجه الآخر ما تكلمنا من قبل في ذلك المعنى البديع الذي ذكروا السفر إسماعيز الدهلوي في تكمية السرك ظلم جماذا سمي السرك ظلم جماذا كان السرك ظلم عظيم سن أن, أن مدار الظلم على أفض الحق من صاحبه ويصاره لبنك وليس له بصاحب. وهذا الامر يتجلى بصورة في لنزع حق التكريع ان المولى سبحانه وتعالى يتجاغه ويعطاؤه لهذه الاسمى وهذه السكالة للبحر. فهذا اضمن الظلم. ولذلك جاء تلك الايات توضح يوضحها لهذا المعنى مقررة له. فأولاية هم الظالمون. اوضح صورة للظلم ان تأخذ حقها. والله سنطع لك وتحضيش لأولا تماما كما ذكر الشيخ السماعين تماما كالذي يأخذ قال الله المسج الله المسج على تماما الذي يأخذ تاج الملك وأنجاه من خلق راس الملك وضعه خلق راس الإستاذ الذي قمنا هل هذا أمر العقل يتقدره طاغا منه واضحب واشد والله تعالى الذي يأخذ حق التشريح ويعطيه هؤلاء الحفلة والانجاز الارضاء هو ظلم عظيم هو ظلم عظيم ولذلك ناسب ان يقول لمورة الله تعالى فأولئك هم الزرمين هو ففرن. ثم ظلم من هذه الوجوه يقول وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة رجل ولو صلى هؤلاء الثوريين بين الناس يدون الله لما ثبت هذا الفتنة التي عمّت وقمت البلاد الى ذات ليس لها من إلا الزين الله من ليس لها من المجين جاري الفتنة والراج في شعور الإسلام والمسلمين إلا ليس لها من إلا الفتنة وقاتلون حتى لا تكون فتنة في يقول وَوَ ظالم لحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم الصالحة المصلحة لأحوالهم فوق ظلٍ لنفسهم وَو ظالم للناس بالإضافة إلى كمين ظالماً لنفسهم وظالمٌ لنفسهم ليه؟ لأنها أوردها موارد فهلكة أوردها جهنّا جيباً لله هذا في الأشياء وفي الدنيا استحقق هذه الريسة ماذا استحقق القدم سنستحقق منه المال والجنب وهذا من منظمة حولها الطوغير والله هذا ايضا منظمة حولها الطوغير منظمين انهم يقوم علينا لما في شتى الميازين في شتى الميازين ومن هذا الميزان الذي يشترون الله ولا. علينا تشترونه ونحن لا مستحيل ان شاء الله صنعت على لما وقع سبيل. لم يستعين فارس عبد الله نعمات ومن هو عبد الله نعمات؟ قبل إجرية أمام الحرس الثوري لموقع كيتس لم يسقط خضر عليه فقبلها أمام الحرس الثوري مكتوب عليه كفن ذكرى طويل في جبل كيتس وفروق من الحديقة هذا ايضا من الظلم الذي قرمنا فيه أولئك فارس ولذلك لا بد من السيل لا بد من السيل يقول. الصالحة المسلحة لأحوالهم خلق ظلمهم يمثل بإيرادها موارد استهلاك، وتعريضها لإيقاف الكفر الذي هو من نارس الهترة وبتعريض حياة الناس وهو معهم من فتالي. وهذا المعنى الأكثر نحن فقمنا في أين من يفتر أحسن في ذكر أوقات سريعة في الشيطان وفي ذكر الضرورات الخمس في ظن تلك الخطوين وغيره كيف أن تلك الدرات الخمس في ظن تطوين مضيئة عباء منطوع شل المضاحب فليش هناك دين ولا مال ولا مكة ولا عرض ولا عهم بكيف اقتض في ظن تلك الخطوين وإنما على التحقيق المنطوبة هذه حاجة الخطوين وغيره إلا بإباحة هذه الأمور الحمس وعلى رأيكها الدين وتظن بحاجة درات مضاحب شل المضاحب لكل سكتير جسعة تطوين تسالين وواقعنا المرافل سير على جنة والامسلة اكثر من الامس يقول سيد وبتعريب حياة الناس وهو معهم بالتشاب ثم قال هذا المعنى الذي كبيره من طبق الوجه او ثانس حاج المكدأ وتغير منطبط قال وهذا ما يقضي الاستحاد المثند اليه وهذا مجي الاستحاد المثند اليه وفعل الشرق قول اتعار انجر ومن لم يحكم من ذل الله أولياءهم فتقولوا من لم يحكم من ذل الله أولياءهم فتقولوا ومن لم يحكم من الله أولياءهم فتقولوا هذه كلها ثلاثة جمل فضية، صحيح؟ هي جملة شرط ثم جواب فضي، جملة شرط هنا في الجمل الثلاثة مستعدة متباينة. مستعد ومن لنا نحكم من أنزل الله أولئك ومن نحكم من أنزل الله أولئك ومن لنا نحكم من أنزل الله أولئك في الجمل الثلاث جملة الشرط والذي تغير فقط هو لغاب الشرط هل تغير لغاب الشرط أن جملة الشرط تغيرت أو أن المصدر إليه تغير أو أن فاتت غياب ثابت في مكانه ثابت وإنما التغيير دلالة واضحة على أن أوقات جديدة فيضاف بإضافة إلى الجمل الأول الكاثولوم يضع له الجواب الثاني ثم يضع له ذا الجواب الثالث الكاثكون وترجع الأجهزة الثلاثة إلى من؟ إلى الجواب الشرط الأول الذي هو كاتم كما لم يتغير ف من من لم يكن من الله ومن ولا من المطلقة العامة هي جملة الشرط إليها الكاثولوم جواب الشرط الأول. ثم ترجع إليها الظليمون جواب الشرط الثاني ثم ترجع إليها كذلك الفاسقون. جواب الشرط اكثر دواب يقول سيد وهذا ما يقضي اتحاد المسمى اليه وفعل الشرط ومن لم يحكم بما عند الله فجواب الشرط الثاني والشرط الثاني اللي هو الضارمون يضاف الى دواب الشرط الاول فاصل الضارمون ايه او ويعود الىهما يعود كلاهما على المسمى اليه في ثالث ومن وهو من المطلق العام ومنها يرجع الى من وارجئ الى الذين قاموا تلك الحالة وكل من شاركوا في هذا الوقت كل من غير وشر الناس فقد قام به مثل ما قام باليهود الذين او بلقشين تلك الحالة وهذا ذكرناه من قبل. يقول ويعود كلهما على المثل وإليه المثال الشرط هو من المطلق العام ما معنى كونه مطلقا عاما ما معنى كونه مطلقا هل المثال من يقيده ابدا هو معنى كونه بمعنى كويه عام بل هل منك انا اصدقوا ابدا انكم مطلق كما تشمى من قبل وقال رحمه الله بقول تعالى ومن لينكم بعيدهم وما سألاتكم انكم تتكون قالى هنا كذلك على عمومه وإطلاقه نفس الكلام اللي جاكراوه في الآية والآية سنة قال وانمص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه وفقة انتسي تبار إلى تفتين الجفر والزل من القبل فالآية هذه هل تحتمل اصنع ان تكون حالة جديدة؟ من بعد الايام؟ من قال هذه هنا وهذه هنا وهادي؟ من من يتضرر الكتاب الله بمحضة عقل و بمحضة رأيك؟ سلام والله يأنتم فلا يكون نوع من اولها الى فراق الجبت في الحالة الوحيدة في نوع واحد فمدى الذي هي هذا بمحضة؟ العقل والهوى العقل والهوى وكنت ضمت هنا كذلك على عمومي واسواقي وففة الففة تضعه الى صفتي الكفر والظلم من قبل وليس اتعني لأكل السلم ان هو وعلى هذا الففات الثلاثي يقول وليس اتعني قوما جدا ولا حالة جديدة من قصلة عن الحالة الاولى وانما هي صفة زائدة صفة العيش فو خفر, خفر وليس خفرا خفر مركب. يقول إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبله لا ثقة وهذا ما يقضيه حول أولئك هم لا ثقة ثابتة مستقرة لا يتخيل أن تنفكي عن هولئك هولئك يقول الظلم زائدة على الصفتين قبله لا ثقة بمن لم يحكم بما أنذر الله من أي جيل ومن أي قبل في أي جمال وفي أي مكان كان. من أي زير ومن أي قبيل وما مجالات الجماعة؟ ما نحن تكلمت في الجماعة. نتكلم عن جماعة معينة نتكلم ونسب ونشم ونكثر ونعطي مع الكتاب. ما شاء الله. إذا كنت الجماعة هذه نجاهد ونختلف من الجماعة هذه. ما جوب عليها لو الجماعة. أما إذا كانت الجماعة هذه نعبد الله. كل من بطن أمير. خبر عيشي إني إيش البعض نفس المتكلم هو نفس المتكلم ونفس المناطق هي نفس المناطق. ونفس الاوصاك هي نفس الاوصاك اه الذي ستغير هو ايه لون الجراز. هذا هو نفس التغير فعند الحديث عن هؤلاء لا أحد الكبير ونهذا لأن هؤلاء كبيرا كبيرا كبيرا كبيرا فأصبنا لنزل الله عز وجل حسب الجنسية وهذا فيه نفسه هذا بحج ذاته هو ناقد الموقف الناس القومية المنعون يقول زائدة فقة زائدة ما على فقطين قبلها لا, لا فقة بمن لم يحكم بما أنزر الله من أي جيل ومن أي خبير يقول رحمه الله القطر برفض أولوية الله ممثلا هذا في رفض شريعة الذي يرفض شريعة الله تماما كالذي يرفض أولية الله سبحانه الذي يقول أنه لا أحكم الشريعة كالذي يقول أنا, أنا لا أريد أنا أرضى الله أو لا أرضى بالله إله يا لله ونحن من قبل ذكر في شمسيتي أما الذي يقضى بكل قوانينه الطبيعية تماما كالذي يعبد ويهجد بمن كل وقت وسطه وقد لا يوجد بينهما الفرق البسيب بمسك لامي رحمه الله يقول الكفر برفض الولو... برفض ألومية الله مثلا هذا المثلا هذا الرب في رفض شريعة والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد في حياتهم والفس بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريق فكل القصص الخروج كل القصص اي بالخروج عن منة الله واتباع غير كل هي صفات هي صفات صفات قصص اوقعه الصفات يتضمنها الفعل الأول الفعل الأول تكون هذه الافعال المتعديه ونحن تصفلنا من قبل في يسوسة الكامل يهود طيب وبيمنا مدى قيامها بحكام اليوم بل بينا ان ما قام بحكام اليوم مما نعطا في إنما هو صورة مركبة عن ما قام اليهود والذين قمت بحكام اليوم جاءت فيvolta الى المناطق المكثفه التي قام اليهود الى ذلك مناطق اخرى كل يعتقد ان نفسيه يطالب عليهم بالصبر يبدا في اليناديات فقط فقط خصوصا من باب الاكليات في الوقت فاء ذلك الحليب اما من باب المياه والمعدات ومن باب طاقه الذهن تحدثنا ولا شعورنا وشكا شكا ثانيا والفترة وفات المعنى وفات المعنى وفات يقول ان من قتل مسلمان ان من قتل مسلمان لا لشيء الا لتوليد المسلمة ووكاة المسلمة ونفس الفترة وكرعها الشيخ محمد لا لشيء حيلا لأنهم مسلمان إلا لأنه مسلم إلا لأنه زاعله من مجدعات إلا أنه مريد أن يقصد الله ووشآت المسلم هذا مماطم اليوم وهذا القراط كان من ظن الأسباب التي تغطرتها أولادها ولم من الدولة فالدولة تركيا لو قررناها في الدولة لو جدنا دوجهات مدوت دوت دواج. ونحن نعلم ذاك عن مدارة بسيئة وما فيها من ولكن الذي يريد ام يقف الاحكام على الناس انه يجب أن ولا يقف على الناس وينزل حقوق الذين يريده لانه لا يتلكه ولا يتحمل في السبيلي قريبة النفسي رمالي عند الاحكام ينفع هذا كان وجه من تلك الوجوه التي كف رداء الماء للدولة يقول والكسر بالخروج عن منهى الثباع والصباع بير قريسي فيصفات يتضمنها للساء الأول وتمتز جميعها على الساعة عد تمتز ايه؟ جميعها الأوقات الثلاثة تمتز على جارة الفاعة الواحد ويبوء بها جميعا دون كثير ويبوء بها جميعا دون كثير لكن بين هاي اتنام وبين قال قالوا ومتعرف المعاملين كلها ان شاء الله كلها سمجازة التي انتظار جاءة لهذا نكون كل شيء الله يكون من لم يحكم جماعة الله معارضة للرسل وإطالة لأحكام الله وإطالة لأحكام اظن انه تصرف وكفره و لا انا لما بنحكم من دولات معرض كان بيرقص كان باحكام الناس اظن انه يخروج ذهب يكون هذه الأزارة من حتى لعل خبر نفوسنا أن الحين في المحور ليس في الوجه واضح في واضح في هذا الوجه واضح هو التعبير والتذمر والتدين الذي ختم فيه عليه الصلاة. هذه هي في الثلاث الايام الاول تلمة الطبيب. اوضح للطبيعة هذه الناس وكثيرا وكثيرا فعيد انجر الحاتيم عينو الحاتيمة جاء تماما كانت بداية فالنهاية البداية كيس بيناه مكتبنا كذلك الله عزيزا في نهاية يحكم القبيعة ويغسر بسورة في ان هي اولا القبيعة او القفل شرع او اضواء الناس او جذري هذا من المريد طارح الناس ويجعل لكن هذا هو مرة